غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارا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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الْأَيْمَانَ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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَا أَوَلَوْ كَانَ لا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله اننا اذا لمن الاثمين فإن عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان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 فَلَمَّا توفيتني نِكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ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 ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ولو على النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدل لهم ما كانوا يخفون من قبل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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ استطعت أَن تبتغي نفقا فِي الْأَرْضِ أَوْ سلما فِي السماء أَوْ سُلَّمًا فِي شاء الله بِآيَةٍ على شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى فلا تكونن من الجاهلين فَلَا الْجَاهِلِينَ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 وما من دَابَّةٍ في الْأَرْضِ ولا طائر يطير بجناحيه إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إِلَى ربهم يحشرون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا صم وبكم في الظلمات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 فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 افلا تتفكرون وانذر بالذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح